المنادى ضع بصمتك ضع بصمتك اقبل ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل أشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر زهورا من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك صافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هناك رمى وجود مما تخط رسالتك واجعل حنان عادتك اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين واصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتمام التسليم احمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الجمهور الطيب واسال الله أن يحفظكم وان يجزيكم خير الجزاء والله إني مدين لكم بالفضل بمتابعتكم ومشاركتكم واسال الله ان يوفق يعني اخاكم الاصغر لان يقدم لكم باذن الله تعالى ما يستحق أن يعني تقضوا معه وقتا تسمعون به الى هذا البرنامج اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء حلقتنا اليوم هي من اقتراحاتكم أنتم التي اقترحتموها علينا طبعا الحلقه اليوم قد يعجب البعض لماذا خصص لها يعني هذا الوقت وهو مثلا بداية الشتاء بالنسبه إلى الدول استطيع اقول مثلا العربيه يعني ربما اخواننا في في اوروبا وفي عدد من الدول عندهم الجو بارد في كثير من الاحيان لكن نحن احيانا يعني نفرح بتغير الجو يعني وخفه اشعه الشمس قليلا حتى الإنسان يستطيع ربما أن يخرج بابنائه إلى ساحل البحر يخرج الى الشواطئ يخرج إلى البر يخرج إلى النزهه في العموم إلى بعض الحداق يشعر أن حرارة الشمس قلت وان الجو يمكن أن يجلس فيه الإنسان مع مع ابنائه مع اصقائه الخروج إلى الرحلات البرية أو إلى النزهه عموما إلى الترفيه له احكام شرعيه له سنن كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يفعلها هل خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى البر كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يطلعون إلى البر يطلعون إلى النزهه الصحابه الذين ربما سكنوا في في بلدان فيها بحر هل كانوا يخرجون إلى البحر مثلا الصحابه الذين سكنوا مثلا في العراق سكنوا في مصر سكنوا في بلدان الشام الصحابه الذين في مكه هل كانوا يخرجون إلى جده مثلا في يعني البحر ويتنزهون على الشاطئ آم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه من يخرج إلى الصحراء كيف يتعامل مع مثلا الدواب التي في الصحراء هل يجوز إذا نزلت فرأيت مثلا نمله في الصحراء هل يجوز هكذا أن تطأها بقدمك وان تقتلها دون ان يكون منها مضره عليك هل هذا جائز إذا أراد الانسان أن يقضي حاجته في الصحراء أو مثلا في خروجه إلى ال... ال... ال... يعني التخليات العامه في في البر ونحوه هل هناك اداب شرعية ينبغي له ان يلتزم بها ما هي اخطاء الناس التي تقع منهم حقيقة عندما يخرجون إلى هذه الأماكن ما هي السنن التي يسن للانسان أن يفعلها عندما يخرج اليها حقيقه الموضوع طويل عندنا نقاط كثيرة يعني ولابد حقيقة حقيقه الانسان متعبد لله سبحانه وتعالى في كل موطن يذهب اليه نحن اليوم معكم بإذن الله تعالى نانس بكم مشاركاتكم في برنامجنا اليوم ضع بصمتك في الرحلات البرية الوطن العربي مساحه عظيمه الاتساع من اليابسه تبلغ نحو 14 مليون كيلومتر مربع ورغم هذه المساحه الهائله للوطن العربي إلا ان معظم اراضيه صحراويه حيث تصل نسبة الصحراء إلى 95% من مساحه الاراضي العربيه في إفريقيا و80% من مساحه الاراضي العربية في آسيا ولهذا ارتبطت الصحراء بالكثيرين من العرب ارتباطا وثيقا ورغم التطور المعماري والترفيهي الحاصل في مجتمعاتنا إلا أن للبر والصحراء نكهه خاصة لعشاقها فيعتبرها الكثيرون ملاذا لقضاء اجمل الاوقات وامتعها بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب العيش فيها ويكثر الاهتمام فيها بندول الخليج خاصه فيخصص معظم الهواين للبر اوقاتا خلال الاسبوع للتمتع بشب الايراني في الصحراء ونصب الخيام وبيوت الشعر وممارسه الهوايات الرملية والصحراوية عدا عن الاستمتاع بصحبة سفينة الصحراء وقضاء اوقات تحت نجوم السماء هذه الرحلات الجميلة كيف لنا ان نحسن استغلالها كيف يمكننا أن نقضي فيها اجمل اوقاتنا دون أن نقصر في عباداتنا البر والتخييم في هذه الحلقه اعجب يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه وقال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكله من رزقه واليه النشور مرحبا بكم ايها الاحبه الكرام نحن اليوم نعتبر حلقتنا يعني حلقه تتكلم عن الترفيه عن النزهه الاداب الشرعيه التي نعملها عندما نخرج إلى ترفيه أو إلى نزهه ما هي السنن ما هي الاداب فمرحبا بكم الله يحييكم ارحب ايضا بالشباب الذين معي القرني محمد أظن... احمد, أحمد. أحمد. والصاعدي زياد زياد الصادق واستاذ حسان, حسان يا مرحبا بك يا استاذ حسان أه. وانا والله تشرفنا شباب شاء الله تكون هذه بداية لمشاركات طويله معنا في البرنامج طبعا طبيعه الانسان انه يحتاج احيانا الى يعني تفكيك ضغط بحيث ان الاحيان ربما يكون مع اهله مع زوجته مع ابنائه مع عمله يحتاج احيانا انه يفصل ويطلع إلى مكان هادئ يعني ما اقدر يعيش حياته لكن على الأقل يرتاح شوي من الصخب الذي يعيشه حقيقة لما تكون عايش ما بين كمبيوتر وتليفون يرن وما ادري تطلع للشارع هذه سيارات هذا باص ركبت فيه نزلت من الباص ربما نسيت شيئا هذا واحد تخاصمت معه هذا الصخب يحتاج الانسان مع احيانا أن يخرج أن ينفك من كل ويخرج الى البر ربما او الى شاطئ بحر يكون هادئ أيضا بحيث انه يتخلص من هذا الصخب الذي حوله كان نبينا عليه الصلاه والسلام قبل أن يبعث بالنبوه يخرس الله عليه وآله وسلم إلى الغار ويتعبد لله تعالى في حتى انزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق لاخره في قصة مجيء جبريل عليه السلام المشهوره بعدما بعث عليه الصلاه والسلام بالنبوه كان صلى الله عليه وآله وسلم منشغلا بامور الناس يعني في مكه ما بين دعوه ما بين دفاع عن الصحابه الذين يعذبون ما بين مناظره للمشركين ما يعني أمور كلها مزدحمه عليه هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة المدينه وزادت الاشغال صارت الوفود تاتيه من كل مكان صار عنده علي صلى الله عليه وسلم يهود صار عنده منافقون يتخاصم مع هؤلاء يتحاور معهم يدعو هؤلاء يرسل جيشا فهل كان صلى الله عليه وسلم اصلا عنده وقت بحيث انه يطلع مع الصحابه إلى الصحراء الذي ينظر في حالته يجد ان ان صلى الله عليه وسلم اصلا طبيعه حياته في خروجه إلى الجهاد وعودته منه كان ينزل مرارا في الصحراء مثل لما خرج عليه الصلاه عليه إلى الى معركه تبوك خرج الصلاه عليه وسلم جلس في تبوك ثلاثه اشهر لكن لانه سمع أن الروم قد جهزوا جيشا لغزو جزيرة العرب فهو عليه الصلاه والسلام اراد أن يبدا بهم قبل أن يبداوا به فخرج الصلاه عليه وسلم بجيش قوامه 30 1000 مقاتل ونزل على حدود الاردن بحيث أن عليه الصلاه والسلام يكون متجهز لو انهم جاءوا لاجل القتال عليه الصلاه والسلام او او حرب يكون عليه الصلاه والسلام جاهزا لهم فنزول عليه الصلاه والسلام لمدة ثلاثه أشهر هذا كما نذهب نحن مثلا الى مكان خالي نتخلص من بيوتنا ومن صخب البيوت ونجلس في مكان كان الصلاه عليه الصلاه والسلام جالسا طبعا هم لما جلسوا ينصبون خياما وكذلك هم خرجوا من المدينة التي الفوها وجالسوها الى مكان آخر وكان عليه صلي الله أيضا كما قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج احيانا إلى التلاع التلاع هي الوادي الذي يكون فيه الماء يجتمع في اعلاه ثم ينزل إلى أسفله ويجري فكان صلى الله عليه وسلم احيانا يخرج إلى الوادي يعني السيل سيل الماء وينظر صلى الله عليه وسلم الى الماء ويعني معه بعض اصحابه ويرجع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الى المدينه اذا كان يخرج عليه الصراط والسلام ما استطيع اسميها يعني يخرج هكذا نزهة إنما كان صلى الله عليه وسلم يذهب لينظر في في آثار رحمة الله والمطر هو من رحمة الله تعالى التي ينزله على عباده قروج الإنسان إلى البر يعني يجدد عليه حياته الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبه وكل من رزق كما الله جل وعلا والقمر قدرناه منازلا حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلما يخرج الإنسان في البر انت الان وانت في في جده نحن اليوم اتحداك ان نخرج الآن وننظر إلى السماء ونرى النجوم ما تستطيع ترى النجوم بل ربما القمر احيانا لا تكاد ان تراه من شده الادخنه والغيوم والغبار لكن إذا خرجت الى الصحراء تستطيع انك تنظر الى هذا كله بغايه الصفاء فينظر الانسان الى القمر ينظر قبله إلى الشمس والى النجوم وزيننا السماء الدنيا بمصابيح ينظر الى المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كيف جعله الله تعالى رجوما للشياطين كيف كان الشياطين تستمع إلى اخبار السماء قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اخي يتفكر كما تفكر ابراهيم عليه السلام لما نظر في الشمس ونظر في القمر ويقول الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجبال قال جل وعلا وجعلنا في الأرض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سوبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ينظر الانسان تخيل واحد خرج فعلا الى الى الى وجلس ينظر إلى السماء وينظر إلى المخلوقات وتذكر قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم والله انه يحدث في القلب فعلا من الايمان والقرب من الله سبحانه وتعالى والتوجه اليه ربما ما لا يحدثه سماعك لمحاضر او حضورك خطبه لما تنظر إلى الى من خلق ومن اوجد يعني كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين عالم النجوم الله ربها عالم السماوات بما فيها الله ربها عالم الجبال الله ربها عالم الدواب الله ربها عالم الأشجار الله ربها عوالم ما نعرفها عالم الملائكه عالم الجن عالم الانس هو رب العانبي طيب ما الذي يجب له علي من عبادته من الاقبال اليه من الانطراح بين يديه من التعبد له من الحذر من الشرك به أو عبادة غيره أو صرف شيء من انواع العباده لغيره كل هذه يحدثها احيانا خروج الإنسان إلى البر إذا كان انضبط هذا الإنسان بالضوابط الشرعيه كذلك خروج الإنسان إلى البر حقيقه ينمي قدراته يعني انت لما تطلع ربما كان احيانا بعض ابنائنا متعود في البيت على ان هناك خادمه ربما تطبخ له الطعام وتحضر له الشراب وغير ذلك لكن لما يخرج تم وقال انت اللي تطبخ الغداء انت يا فوران اللي تقطع الطماط والبصل انت يا فوران اللي تصنع كذا تجد انه يبدا يتغير وتقول لابنك طيب يا ابني احنا اليوم ما جبنا ما جئنا معنا بغاز مثلا ولا جئنا ب يعني وقود يلا يذهب جيب الحطر مثلا ويبدا يصنعون مثل ذلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا مثله وكان عليه الصلاه والسلام يخرج مع اصحابه ويقول وانا علي جمع الحطب يشتغل معهم ما كان صلى الله عليه وسلم ياتي ويفرش له فراش ويجلس ويقول يا الله هاتوا الطعام هاتوا الشراب جهزوا كذا لا كان يشتغل معهم لذلك خروج الانسان ومع ابنائه وكما قال عمر رضي الله عنه يقول خشوشن فإن النعمه لا تدوم واحد ليس دائما سيجد مكيف ويجد يعني مكان مناسب لا بد ان تعود نفسك على غير ذلك وخروجك احيانا مع وجود الحر أو مع وجود الرطوبه او مع وجود التراب وربما كان البرد الشديد او نحو ذلك هذا كله ينمي فيك التعامل مع انواع الحياه مع نوع الرفاهيه مع نوع البرد الشديد مع نوع الحر الشديد مع نوع الخوف الشديد ربما إلى غير ذلك كل هذا يعودك عليه كذلك يعني يعود الإنسان احيانا على أن يجدد حياته بنوع جديد من التعاملات احيانا يكون معك اصحاب جدد او او نحو ذلك فيعطي الانسان تجارب ربما لا يحصلها اذا كان في بيته او في في في دكانه او كان في عمل أو نحو ذلك هناك عده اداب شرعية لمن أراد أن يخرج الى نزهه يعني مثلا انا خرجت لنزهه سوف اقيم مثلا لمده ساعتين ثلاث في البر أو مثلا او في شاطئ بحر أو ربما في حديقة اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يجب عليه او يسن له اول ما ينزل في منزل أن يقول الذكر الوارد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نازل احدكم منزلا الله التامات من شر خلق يا ربي انت خلقت عقارب اعوذ بك من شرها انت خلقت حيات اعوذ بك من شرها انت خلقت يا ربي برد شديد اعوذ بك من شر هذا البرد لا يضرني انت يا ربي خلقتها هذه الخيمة وخرجت هذا العمود اعوذ بك يا ربي من شرها أن يسقط علي العمود أو ان تصيبني بضرر اعوذ بكلمات الله التامات وكلمات الله التامات هي كلامه جل وعلا القران فانت تعوذ بصفه من صفات الله كلام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول صلى الله عليه وسلم من قاله حين ينزل منزلا لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل وكذلك ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام حال رجل من الصحابه نزل منزلا فلدغته عقرب فقال صلى الله عليه وسلم اما انه لو قال لما نزل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء لذلك من الاداب يا اخي اذا طلعت انا مع اصحابي أو طلعت مع ابنائي أو, او مع اي كان اول ما ننزل لا تنسوا دعاء زول المنزل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا من أهم المهمات في نزول المنازل كذلك اذا اراد الانسان ان ينزل يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريس في جانب الطريق بمعنى ناس مثلا خرجوا الى البر عادة الصحراء يكون فيها طبعا طريق مسفلت ويكون فيها احيانا طرق معروفه للسيارات يكون طريقا ممهدا من كثره ما مشت عليه السيارات نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزل قريبا منه بل اذا اردت ان تنزل شباب ينزلون مثلا يتغدون يتعشون ينامون ينصبوا خيمه إلى غيره ينبغي أن تبتعد عن هذا الطريق لانه نهي عن التعريس التعريس هو في جانب الطريق بل اذهب عن هذا الطريق حتى يعني ربما يعني سياره تعطف فجاه ولا غير حتى لا يصيبك ضرر وحتى اذا لا تضيق الطريق على الناس او ربما يكون معك أطفال ويذهبون يلعبون او نحو ذلك هذه ضمن الاداب الشرعيه من الاداب كذلك انه اذا حضرت الصلاه حتى لو كنت وحدك أن ترفع صوتك بالاداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه ابو صعصعه الحازمي يقول إني أراك تحب الغنم والباديه انا أراك ما تجلس في المدينه كثير وفعلا بعض الناس سبحان الله فعلا يحب الخروج للبر وتجد أن أكثر وقت في البر وربما يذهب لو قيل هنا ربيع يعني نزل مطر وفي شيء بسيط ذهب يبحث عنه او احيانا يكون معه ابل يتنقل بها فالصحابه منهم من كانوا يحب ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة الحديث مثل عبد الله بن عمرو منهم من يحب ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث مثل ابي هريره مثلا انواع منهم من يحب الغنم والباديه ابو صعصعه قال عليه الصلاه والسلام يا ابو صعصعه المازني او الحازمي اني اراك تحب الغنم والباديه طيب الان سيعطي اداب كيف تتعامل مع نفسك وانت في هذا الموطن قال عليه صليت وسلم له فاذا كنت في غنمك أو في باديتك فااذنت فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا رطب ولا يابس الا شهد له يوم القيامه ارفع صوتك بالاذان ذلك المقصود بالاذان اصلا هو اعلام الناس بدخول وقت الصلاه يعني الآن مثلا في المدن لماذا يؤذر الظهر مغرب عشاء عصر الى اخر فجر حتى ندري والله دخل وقت الصلاه يا جماعه لكن حتى لو معنا ساعات لكن حتى انتبه الإنسان انا لما اكون لوحدي في البر طيب وعند غنامي ولا وحدي في خيمتي او وحدي طالع كذا اغير جو وهل هل يسن لي في هذا الموطن أن أؤذن مع أني لا أعلم احدا بدخول الوقت انا أعلم نفسي يعني لما لما اريد ان اؤذن هل أنا أعلم نفسي لا دخل الوقت ما انا ادري ان دخل الوقت أساسا لكن لاجل أن ارفع ذكر الله تعالى بل انه كما قال عليه الصلاه والسلام ما يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا رطب ولا يابس الا شهد له يوم القيامه فالمقصود أن الانسان حتى لو كان مع مجموعة او لوحده يؤذن والافضل كما جربت ان يكلف بعض اولاده أن يؤذن عندك ولد مثلا أبو 5 سنوات عشر سنوات أو اكبر من ذلك كلفه هو أن يؤذن خليه يتعلم ينطرق لسانه بالاذان ورفع ذكر الله تعالى هذا يشهد له يوم القيامه وكذلك إذا كان الانسان خرج فيسن له أن يجهر في صلاته إذا كانت الصلاه جهريه يعني اذا صلى مثل الفجرة أو المغرب أو العشاء وحتى لو لم يكن وراءه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا اذن وصلى في الصحراء فانه يصلي خلفه ما لا يرى طرفاه من الملائكه هذا من فضل يعني في أشياء تحصل سبحان الله انت ما تعلم عنها لكن الله جل وعلا يعلم عنها واخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه كلها من الآداب الشرعيه احنا طلعنا البر مع مجموعه من الشباب تكلمنا عن بعضها هالاداب سنعرضها لكم ولكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير باذن الله تعالى وشو تقضوا وقتكم عاده يعني وشو توسعون صدوركم انتم اذا كنتم نفس المجموعه كل يوم او كل اسبوع بتنتهي حتى السوالف اللي عندكم تخلص كيف ت... كيف تسوونه عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك نعم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه انشر هناك آداب شرعيه يعني علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج الإنسان إلى يعني عندما يتغرب ويخرج لحاله بالرياء ونحو ذلك من الآداب أن الإنسان إذا أقبل الى فراشه طبعا هذا ليس فقط في البر حتى في غيره لكن يتأكد في الصحراء إذا أقبل الإنسان إلى فراشه قال عليه الصلاه والسلام فلينفضه بصنفه ازاره كان الصحابه في السابق يلبسون ازارا كلباس الاحرام شفت اللي يلبس الاحرام كان هذا لباسهم ازار ورداء واحيانا يلبسون ارديتان ويلبسون عماء وكذا لكن كان اللباس المشهور ازار ورداء عندهم فالازار عاده لما تلف الازار يكون فيه الطرف الذي هنا تستطيع ان تحركه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكبر الانسان الى فراشه ان ينفضه بصنفه ازاره يقول فإنه لا يدري ما خلفه عرييه بعده وبمعنى ان ربما يكون جاء عقرب مثلا على هالفراش وجد هذا الدفى ودخل او حيه جاءت بالبطانيه ودخلت في البطانية ما تدري او شيء من الدواب حتى لو كانت غير سامه ثم إذا نمت ما تدري لتفزعك وتنهض بسرعه وربما كان الانسان مصاب ب يعني مشكله في القلب ولا في غيره وهذا الفزع يضره فالاصل أن الانسان ينفضه اما طبعا نحن اليوم كثير من الناس يلبسون أزرا وبالتالي انفضه بأي شيء ياخذ البطانيه يحركها على الفراش منشفه ياخذ يحركها أهم شيء الا ياتي ويستطجع مباشره بل أن ينفض فراشه وهذا يسن طبعا يتاكد في البر وايضا لا بأس ان النساء يفعله إذا كان حتى في اذا كان في بيته من ذلك ايضا من من الاداب ان الانسان اذا خرج إلى مسافه قصر جاز له ان يجمع بين الصلوات حتى لو كان للنزهه احيانا بعض الناس يظن ان الجمع فقط إذا كان لشيء ان جات ذهب مثلا لجامعه يدرس أو ذهب مثلا للتجاره أو ذهب لحج أو عمره أو زيارة أقارب أو بر الوالدين اما يظن ان والله انا طالع اتمشى واقصر أيضا نعم ليست القضية ما هو سبب السفر القضيه هل أنت مسافر ام لا فاذا خرج من مدينته مسافه قصر 16 فرسخا يعني 80 كيلو تقريبا فانه يجوز له ان يجمع وان يقصر حتى لو كان سيقيم اربعه ايام خمسه ايام اسبوع اسبوعين جاز له ان يفعل ذلك كيف نقيس هذه 80 كيلو من نهاية, الب... من نهايه بنيان البلد ليس من بيتك تقيس لا من نهايه بنيان البلد إلى الموضع الذي وصلت فيه إذا كان لما فارقت البلد وصلت إلى الموضع كملت أكثر من 80 كيلو فانه كما جاء في حديث ابن عباس وغيره فانه يجوز له ان يجمع وان يقصر طبعا السنه ان يقصر لكن يصلي كل صلاه في وقتها هذا الأفضل لكن لو انه جمع الظهر مع العصر سواء اخر الظهر مع العصر او قدم العصر مع الظهر كل هذا جائز وكذلك بين المغرب والعشاء هذه من السنن التي تعمل عند السفر ومرحبا بك يا احمد تفضل اهلا وسهلا طبعا مثل ما ذكرت يا شيخ بالبدايه من, من في ظل الاشغال التي يمر بها كثير من الاشخاص والتعب وشغل العمل وايضا الضغوط النفسيه التي يمر فيها الاشخاص يحتاج إلى بعض الوقت من قسط من الراحه والترويح عن النفس مثل ما ذكرت للتخلص من الملل والضغوط النفسية التي تمر على الشخص طبعا وهناك دراسات اثبتت ان التنزه والاستمتاع بالوقت يساعد في التخلص من التوتر والقلق وايضا هناك بعض الطبيه لهذا للتنزه أنه يقلل ايضا من او ترفع قوة الجهاز المناعي للشخص وان التنزه يزيد من سرعه جرايان الدم في الجسم طبعا استند في تنزه ال... قصدي يعني يغير جو شويه يطلع ايه يتحرك ايه يتمشى اي يتحرك ويمارس و... قليل من الرياضه في التنزه يعني جميل وبعد بعدين استند في الآخر بمقولة لاحد الفلاسفه يقول إذا شعرت بأنك متعب ومجهد ولديك خوارم بالقوة فعليك أن تحرص على نزهه بسيطه لتسترد قواك امم احسن وما بين ان انه تغيير الجو عموما للانسان والحركة يعني كونه ينزل الاغراض من سياره يصعد الاغراض في السياره يجمع كذا ينصب خيمه كثرت حركة الانسان بلا شكل انها نافعه له يعني وايضا ترى التجديد في الحياة مثل ما قال تغرب عن الأوطان في طلب الهدى في طلب العلى وسافر ففي الاسفار سبع فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد فيها خمس فوائد ذاك العلم لن تنال العلم الا بسبعته فذكر أن من من اداء من من فوائد السفر احيانا تفريج الهم الواحد يعني يغير جو شوي وينسى همومه التي كان فيها وهذا منها يعني في في خروجه اليها اخوي حسان يا مرحبا بك حياك الله الله يجزيك خير بسم الله الرحمن الرحيم يعني اود ان اشير الى شيء كنتم قد اشرتم اليه في كثير من محاضراتكم وندواتكم السابقه هو موضوع النيه ان تكون انا عندي النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى أن ما ساقوم به هو يعني يصب في طاعه الله سبحانه وتعالى عندها ستكون كل حركه وكل سكنه من تحضيرات لهذا السفر من تحضير الطعام من تحضير الزوجة والأولاد من ملخازان الوقود ايضا من مسامره لهم في السفر وبالطعام وبالتخييم هناك كلها ان شاء الله احتسب الانسان الأجر يكون ماجور عليها بعون الله سبحانه وتعالى جميل وبتر حسناته دائما يعني سوف يعني يمتلئ بدون يعني يدري حلو جميل اضافه لكون التخييم غايه بحد ذاته فهو ايضا وسيله وسائل الدعوه غايه الإنسان يخرج يعني من من الروتين القاتل الذي يعيش به من عمل الى بيت من عمل إلى بيت هذا سبحان الله يعني يورث الإنسان الكآبه احيانا وحتى أيضا الطالب المجتهد ان افترضنا دائما في حالة يعني استنفار علمي في المدرسة بعدها يعود إلى البيت في المدرسة بعدها يعود للبيت لابد لولي الأمر بالفعل أن يكسر هذا الروتين القاتل العدبي أن يخرج وان يكون يعني هناك فسحه بالفعل تنعكس عليه نشاطا وطاقه انعاد الى دراسته غير شويه هيك هي غايه بحد ذاتها لكن ايضا وسيله م. من وسائل الدعوه احسنت صحيح يعني هذه الدعوه تكون مثلا قولا وفعلا أنا مثلا أريد في سفري أو في سيراني كما يقال عند أهل الشام أن اوصل رساله معينه إلى زوجتي امم يعني استطيع ان اوصلها بشكل مباشر او غير مباشر احيانا لا يعلمنا كيف نرسل الرسائل يعني... غير مباشره المباشره دي جابت لنا مشاكل <تصفيق> عطنا كيف غير مباشر يعني مثلا انا زوجتي وربما تزعل عليها حاليا <تصفيق> في عندها مشكلة ان خرجنا مثلا للبحر للتنزه أو خرجنا الى بر او خرجنا اي سيران آه. يعني لا تلقي باله لموضوع يعني مثلا رمي القمامه ما في عنايه بهذا يعني احيانا يكون في نوع من التربيه قصدك والتعديل على الانضباط تماما يعني انا مثلا رميت هذه قمه احيانا كنت اقولها بشكل مباشر فاحيانا تزعل علي احيانا تاخذ على خاطرها يا اخي غير مباشر تماما فأنا عندما كانت صارت ترميها مثلا اذهب الى هذا المكان فالتقطها بعد بعد فتره يعني واكون حريصا جدا على ان تراني في ذلك ال انت تصلح والله انك مسر رفيق لطيف ورومانسيا يا اخي احنا لو احنا لو الصاعد كان يربطها بالسياره ويعطيها 20 جلده الله يسعدك طيب احنا بالمناسبه قبل الحلقه انا رحت مع بعض الشباب وعملنا طلعه بر بسيطه ودنا نطلع اليها الان <تصفيق> اوراق الحياه بصمات خير للاباء في كل اوراق الحياه بصمات خير الشباب اللي يطلعون مخيمات اكثر شيء طبعا في الشتاء يطلعون او في اوائل الشتاء صحيح وشلون تقضون وقتكم عادة يعني وشو توسعون صدوركم انتم اذا كنتم نفس المجموعه كل يوم او كل اسبوع بتنتهي حتى السوالف اللي عندكم تخلص كيف كيف تسوون وماذا تفعلون البر بالنسبه لنا اهل الرياض احنا نشوفه كانه منفه لنا منفى ونضيع فيه الوقت اي في غير البر والبر في سعد صدر وفي بساطه وفي اتو تنامون هنا اي نعم نعم هنا صالون الفجر ودنا الوالد الله يطول عمره من يومنا صغار وننام هناك الربوع خميس جمعه عاده لكن طيب وبعدين ايش برنامجكم تصحون صالون الفجر وبعدين نصح الفجر ونضبط فطورنا طال عمرك ها وتشبون الضو تشب الضو ها ثم طال عمرك اللي نسميها بي اللي بيصفر يصفر اللي بيرقد يعني انا يرقد يرقد واللي بيطلع للبل يتمشى وي ويوسع صدره كل المجالات الموجوده يعني ها لكن سرون مجموعة كبيره عاده اي نعم مجموعه كبيره ويعني مخالط كبار السن وقات في البر يالمكم امور وفتحك على مور يعني احسن صدقت اصلا مجرد الشباب ترى المبيت في البر يعني يعودك على البساطه كثيرك يا اخي على البساطه وايضا على شيء من يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه يقول خشوشن وان نعمه لا تدوم اللي متعود على حياه من التنعيم النعيم لا لا يبقى ده يعني ما ما يدوم فعلا والواحد سبحان الله يعني ربما اصبح غنيا وامسى فقيرا الواحد ما يدري الدنيا وش, وش ترتب عليه فكون فعلا سبحان الله يغير ويجيء فينا ما كميله شك ان فيها فائده في كل اوراق الحياه بصمات خير في كل اوراق الحياه ما عودتوا بعض شباب كذا عقب الصلاه احد يلقي كلمه عليكم والله انا اقول نافعه احيانا تعطي الواحد جراه هي عاده طيبه اي والله ويعني لو قام واحد مثلا وقال يا شباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسأة. مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنه بس يكفي واجلس حتى لو تقراها من الجوال معك كل من قالها يكون له مثل اجرها يعني هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول ان الله وملائكته والنمل في جحرها والحود في البحر ليصلون على معلم الناس الخير الشخص اللي يعلم الناس الخير يعلمهم اذكار و يعلمهم شيء بلا شكلنا يكسب مثل اجره يكسب مثل اجر كل من من يعني تابع في هذا انتم سليمان بقايا طعامكم وش تسوون به اللي تعشيته ولا تغديته وش تسوون ببقايا الطعام والله احنا في غالب الاحيان لما نكون سواء ان انا اكون مثلا زي عند ابو عبد العزيز ولا كذا نلف على الـ الـ الـ الصبيان اللي يكونون في المخيمات يعني تتقسم وتقسم على الصبيان في, في المخيمات اللي هم الحراس حراس المخيم واذا صار شيء كثير لو صار عندكم عزيمه وذبحتوا لكم اربع ذبائح خمس ذبائح ولا قعده وشيء والله ابو مثلا جمعية. كثير من ربعنا اجازهم والله خيلس ومرتبين في الاساس في الاصل ترجع للجمعيه هذا مالك الا للجمعيه الله يحفظ لكم الشباب يعطيكم <تصفيق> عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك, بصمتك طبعا ايوا الاخوه هذا يعني مخيم ثابت لبعض الشباب نحن لا نقصد فقط المخيمات الثابته لكن هو الذي تيسر زيارتهم فيه نحن نقصد يعني بالرحلات البحريه البريه والبحريه ايضا يعني لو مجموعه شباب خرجوا مثلا في في بر أو مثلا عوائل خرجت مع بعض ايش الاداب الشرعيه التي يلتزمون بها كيف يعودون بعض ذكرنا قبل قليل مثلا اذا كان سيحضرهم وقت صلوات لو طلبوا مثلا من أحد الابناء يا ابني بعد الصلاة تقوم تلقي كلمه او اذا كان الرجل مع عائلته يطلب من احدى بناته قومي يا بنتي بعد الصلاه بما ان الجميع محارب لها قومي بعد الصلاه بعد ما نصلي جماعه تقومين انت وتلقين علينا كلمه يعني محاضرة قصيرة قصيره كذا هذا في نوع من التعويد لا نقصد ان الانسان لازم ينصب خيمه ويصير عنده دله قهوه وحركات كذا ليس هذا هو المقصود فقط بل يكون الامر احيانا اسهل من ذلك لكن أيضا الاداب الشرعيه مطالب الانسان ان يلتزم بها يا مرحبا يا زياد الله يبقيك يا ابو غالب لا ابدا الله يسعدك <تصفيق> وانا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين حقيقه الموضوع هذا الشجون فتح لي افاق كثيره كل نقطه تيجي اللي بعدها تفتح لي افاق جديد لكن حقيقه في بعض القيم في البر حقيقه مفتقده في هذا الوقت اتوقع ان الكشتات هذه والروحات للبر تعيد هذه القيم الجميله مثل قيمة التكاتف قيمة الاخوه قيمة مثلا الفزعه لبعض البعض في الخير طبعا قيمة التصافي قيمة التوادق كيف الفزعه يعني مثلا مجموعه مثلا مثلا على سبيل المثال والمؤمن الخيريه موجوده في النفع يعني على العموم المطلق أي. يعني مثلا اخويهم غرز زي ما تفضلت دكتور مثلا غرز يمكن بعض الناس غرز لها تغريز اللي على على الوضع اللي احنا نتكلم فيه الان تغريز الرمل يعني يعني قصدك السياره تدخل الكفرات في الرمل, في الرمل نعم ودخلت العجلات في الرمل نعم فيحتاج الى من يدف في حقيقه هذه القيم حقيقه جميله يعني تكون بشكل كبير في البر هذا الان مفتقده قيمة التكاتف والتعاون الاخوه الاخ ايضا حقيقه يعني الوجود في الكشتات يا دكتور الوجود في البر حقيقه احيان يعني يعطي يعني نفس شعور بالخروج عن التلوث الضوضائي اللي نعيشه في المدن انا زي ما تفضلت في البداية احنا الانسان العقل يحتاج انه يستكن فتره واستكن يعني وقت ياخذ وقته في, الـ في الـ يعني في ان ياخذ مساحته في ذاته وفي شخصه وفي مثلا يبغى يجلس في في جو هدوء حيثا في قيم كثيرة في في وجودنا في البر يعني ترى احنا احيانا مبالغ فيها ليش يعني بعضه يخرج مع زوجته للبر او البحر كده والجو هذا يبدون يتصارحون صدقت ثم ينتهي جلستهم للمحكمه وسقطت يا رجل الله صحيح صحيح يعني من شده مصارحته لها يبدا يقول لها والله انا كنت اعرف واحده مثلا وبعدين سووا يسوينا كذا كذا وبعدين لا, لا, لا, لا فهي تبدا تصارحه وتقول له انا والله كنت اعرف واحد بعد وف. سبحان الله فاحنا نقول عم يصير جو حلو جميل. وفي مصارحه لكن برضه لا انا اقصد في التصافي مثلا كشباب مثلا يعني في في جوانب ممكن في المدينة كل في شغله كل في عمله كلهم يعني التقاؤهم في البر هذا ينمي بينهم اشياء ما كانت موجوده حقيقه لو تسمح لي دكتور انا أي. يعني لخصت تقريبا الكلام اللي انت بدات فيه في ابيات بسيطه لو تسمح لي سمع قلت يا خارجا للبري ارسم لوحه بجمالها يتحدث الثقلاني كتبت باسمك بصمه فنية قد سطرت بروائع الالوان بسماحه واخوه قد زخرفت بتعاون وتكاتف وتفاني بتفكر في الكون في آلاءه سبحانه هو خالق الاكوان برياضه فيها التلطف ميزه بعدا عن الشح عن الشحناء والعدوان وبقول شعر واستنار بصيرة وتجاذب الكلمات بالاحسان يا خارجا للبر ارسم لوحه بجمالها يتحدث الثقلان <تصفيق> كتبت باسمك بصمه فنية قد سطرت بروايح الالوان حتى حتى الشعراء اهل, أهل الشعر يعني انت في في, في البر في جلسات البر و... طبعا هذا هذا زياد يدعوني الى يعني أن نبه الى ان الانسان عندما يخرج الى البر كيف ينبغي نقضي وقته مثلا في في شعر او في غيره يعني انا انا اقترح لكل من اراد أن يخرج الى البر ان يجهز برنامج لغيره احيانا انا اخرج مع بعض زملائي مثلا ثم ينتهي السؤال التي عندنا وتعرف يعني أنت ما خرجت حتى تقول لهم والله ذكر البخاري في صحيحه وروى مسلم وهذا الحديث عند الترمذي هذا الجو الذي أنت تعيشه العلمي صحيح انه جو النافع معك لكن تريد أن تغير منه مثل ما كان بعض السلف رحمهم الله يجلس في مجلسه فإذا شعر ان الطلاب ثقل عليهم المجلس قليلا كلام مركز ومسائل علميه يقول لهم احمضوا لنا احمض لين غيروا لنا لي شوي من عنده طرفه من عنده موقف من عنده حتى يجدد عليهم ففي واحد من الاخوه جزاها الله خير عادة يكون جاهز يقول ابد انا اعطيكم اشياء وإذا معه الايفون ملي ملي بالاشعار الطرائف الغريبة ملي بقصص من التاريخ مليء احيانا باشعار انشاها هو او انشاها بعض الاخوه وغير منشوره مليء احيانا بنكة وترائف ومواقف وغير ذلك فكذلك الذي يريد أن يخرج مع الناس في البر الاصل أن يعني يسال نفسه انا سأجلس مع زملائي مثله مع ابنائي من بعد المغرب مثلا إلى مثلا الفجر ربما أو بجلس معهم يوم او يومين كيف سنصرف هذا الوقت إذا ما كان عندهم سوالف ولا عندهم كلام أنت من البدايه جهز نفسك مثلا اعدد مسابقه وخليها معك مثلا في الجوال ولا في ايباد ولا في اوراق وتعالوا كل يا جماعه انا عندي لكم هذه الاسئله ترى اللي يغلط ربما يعني احنا ما عندنا جواز لكن الذي يخطئ نجعل مثلا يقفز 20 قفزه ولا مثلا يحمل فلان على ظهره وياخذ له لفه ولا يعني يجمع نظف المكان بعد ما ننتهي بحيث انه يحتوي هذه المسابقات تحتوي على اشياء علميه نافعه تحتوي على يعني ال اني اش اقول لك لهم بمعنى انه يعني يكون فيه نوع من الحركة بينهم وبين بعض يصير فيه شيء من التحريك لهم ترى الناس اذا جلسوا وكل واحد يعني في ليس يطلعون للبر ومع الأسف كل واحد جالس على البلاك بيري ولا جالس على تويتر حتى يجهز العشاء يتعشون ويمشون احنا ما طلعنا يا جماعه حتى نستعمل اجهزتنا يعني يجلسون منكس الرؤوس كل واحد منكس راسه على على جواله حتى ننتهي انا ما طلعت الاجل ذلك احيانا لما أطلع مع بعض زملائي وان كانوا هم يعني يبداون بي قبل أن ابدا بهم يعني اول شيء يغافلون وياخذون الاجهزه التي معي معي جوال جوالين معي ايباد ثم يا شباب طيب مهم ما في أي اتصال اذا جاءك اتصال مهم احنا نخبرك احنا ما جينا عشان اتصالات تسحب جميع هذه ويبدا الإنسان يتحدث يففض يا اخي ما في نفسه هذه من اهم الاشياء اني قبل لا اقرر اطلع للبر اسال نفسي انا كيف ساقضي وقتي فيه ابطلع للبحر كيف ساقضي وقتي انا بطلع لي حديقة كيف ساقضي وقتي طب نحن لا نتكلم ليطلع لمده نصف ساعه وساعه لا نتكلم اذا كان سيد مصربا يوما كاملا او كذا لابد ان يرتب لنفسه كيف يستطيع ان يتصرف طب في بعض الاقتراحات والاداب يعني كيف يستطيع أن يغتنم خروجه اذكرها لكم ولكم ايها احباء الكرام بعد هذا الفاصل القصير ها هذه عددها كم من درازين عددها طلع عمرك 60 في شبكته هذه وهذه من اصول عمانيه عجبا يقول ذا والكل يقصد رفعتك ضع, ضع بصمتك ضع بصمتك ان يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك <سؤال> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> تمسحوا بالارض فانها بكم بره رواه الطبراني وصحها والالباني رحمهما الله بر يعني باره كما ان الام تحسن إلى ولدها وتبر به كذلك الأرض معنى ذلك أن الإنسان إذا راد ان يصلي في البر فيستحب له احيانا أن يصلي على غير فراش وان يجعل يعني جبهته وانفه على الترب ارغاما لعبوديته لله جل وعلا وكذلك انها نافعه كما قال صلى الله عليه وسلم تمسحوا بالأرض فإنها بكم بره طبعا الانسان إذا صلى على التراب ثم رفع يلتصق احيانا في جبهته وفي انفه شيء من التراب لا يستحب له أن يحركه في أثناء صلاته ليس لانه يسبح ما دام في جبهته لا هذا غير صحيح ما في نص يدل على ذلك لكن لانه عبث في الصلاه إلا إذا اذى فمسحه مسحه واحده فلا باس لكن بعلي صلي الله عليه انتهى من صلاته يوما والتفت الى اصحابه وراوا في وجهه عليه الصلاه والسلام اثار يعني اثار من الأرض من سجوده صلوات ربي وسلامه عليه دل هذا على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح في اثناء صلاته هذا ايضا من الاداب عندما يريد الانسان أن يصلي احيانا بعض الشباب في البر يسأل يقول يا شيخ نحن عندما نصلي يكون برد شديد فنصلي في داخل الخيمه وإذا جعلنا الإمام في صف لوحده ونحن وراءه ضاقت الخيمه عنا فهل يجوز ان يعني بجانب الامام يجوز أن تصلي عن جانب الامام الايمن ويجوز ان تصلي عن جانبيه أيضا لو وقف الامام في النصف وقف عن يمينه مثل 5 وعن يساره 5 أو او اكثر ووراءه بقيه صفه لجاز جائس شرعا ان ان يفعل مثل ذلك كذلك في البر يعني لو الإنسان أفرض انهم ناموا في البر كما ذكرنا قبل قليل مع الشباب واحترم احدهم هو نائم يعني اصابته جنابه وهو نائم ثم السيق وكان له أحد حالين اما البرد شديد ما يستطيع أن يغتسل في شدة البرد أو الماء قليل ما يكفي للاغتسال يكفي للوضوء فقط وهم معهم ما لك. لا يكفي لأجل الاغتسال التام فماذا يفعل إذا كان يخشى من البرد أن يضره وليس عنده ما يعني يسخن به الماء فإنه يتيمم بعض الناس ياتي ويتوضا ويقول والله انا ما استطيع ان اغتسل فتوضات نقول لا عليك فيك الوضوء اذا كنت جنبا يجب عليك أن تتيمم فياتي ويضرب بيديه بسم الله يضرب بيديه التراب ثم بعد ذلك امسحوا بوجوهكم وايديكم منه يمسح بوجهه ثم يمسح بكفه اليسرى على ظهر يده اليمنى ثم بكفه اليمنى على ظهر يده اليسرى بهذه الطريقه وخلص هذا تيمم يعني يمسح باليسرى على اليمنى ثم يعود يمسح باليمنى على اليسرى هذا يفعلها مرة واحدة فقط لا يفعلها أكثر من ذلك هذا ما يسمى بالتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للغسل مثل هذا الحال لا يستعمل الماء بعضها العلم يقول يستعمله فيما تيسر من جسده ويتمم مع يتيمم عن الباقي لكن القول يعني له حظه من النظر لكن لعل القول الراجح هو أنه ما أن ان الماء قليل من البدايه لا تغتسل به انما تيمم تيمم شرعي ثم إذا دفا الجو افرض مثلا جاء الضحى وطلعت الشمس اغتسل ما يقول والله تيممت خلاص لا انت في الحقيقة لا يزال عليك جنابتك انما التيمم اباح لك الصلاح فقط لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى باصحابه ثم التفت واذا رجل جالس على جنب قال ما بالك ما صليت معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ما فقال فالصعيد الطيب طهور المؤمن تيمم تيمم فلما كانوا بعد وقت جيئوا بالماء صحابه جاؤوا بالماء من من بئر فقال صلى الله عليه وسلم اين الرجل الذي اصابته جنابه قال ها انا يا رسول الله فدفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذه اغتسل به دل هذا على أنه إذا تيمم لشدة برد أو مرض أو كذا ثم استطاع أن يغتسل فيجب عليه ان يغتسل وهذه من أهم الأشياء للناس الذين يخرجون إلى الى البر نسمع عليك يا ابانور الله يكرمكم قد وقع قولكم منذ قليل انه ال... بالفعل أن الحاضرين يجب ان يخترعوا لهم بناشط مفيده بالفعل انهم لأن لم يجدوا شيئا مفيدا سيخذون يعني وقتهم بشيء شيء غير غير مفيد يعني انا من يومين سمعت ان هناك يعني سلة من المراهقين في في تونس يعني ذهبوا الى رحله <تصفيق> ليس عندهم مشروع معين ليست عنده نشاط معين فتراهنوا على انه من يأكل 28 بيضه نيئه بالفعل نجمع له من اموالنا يعني نعطيه مكافاه فجاء شخص يعني يعني اندفع هيك روح الشباب يعني واكل 28 بيضه نيئه بعدها يعني شعر بالالم في البطن وباسهال والى اخره مباشرة على الطريق مات توفى يعني لا حرام الله, الله سبحانه وتعالى آه آه. فادي طبعا العبث يا سيد حسان كثير يعني ليس فقط في الطعام احيانا حتى عندنا مع الاسف يعبث الشباب بالسيارات عبث مميت وتجد الشباب اذا خرجوا الى البر احيانا يعني احيانا قلبك لا يرتاح حتى يعود اليك ابنك من عبثهم يعني اقول استغفر الله اللي بياكلون بيض كثر الله خيرهم يعني على الاقل يعني اكلوا نعمه ما عبثوا بها لكن تعال إلى الشباب الذين يعبثون بسياراتهم و والتفحيط ولا يعني الصعود على الجبال الرمليه والنزول منها بشكل هذا ما يؤدي الى التهلكم احسنت صحيح احيانا ربما يعني تكون هناك صيد جائر او احيانا كنت ارى في مقاطع اليوتيوب بعضهم يصيد الضبع فياكله يعني ويتمتع بهذا لا ادري انتم اعلم بهذا كيف ما حكم الضبع يعني امم <تصفيق> فهذه من الأمور يعني صراحه صراحه يجب أن ان تقنن يعني وأن يكون هناك منشط ايجابي لصرف طاقه الذاهبين لمثل هذه الرحلات احسنت وكذلك حقيقة احيانا إذا انت ما جهزت شيئا مفيدا ربما غيرك يجهز شيئا سيئا يعني واحد معاه فرضا كمبيوتر يقول ما دام فاضينا شباب تعالوا عندي لكم أشياء كذا بعض المحرمات مثلا او الخلاعه وكذا ينظرون إليها او ربما احيانا أنا أيضا لما أريد ان اخرج لا بد اخي الصحبة التي أخرج معها اختار واختيار يعني كلكم معي في في السن توافقون معي في الفكر عدد من الشباب الذين وقعوا في المخدرات وقعوا فيها عن طريق مثل هذه الجلسات جلسه بر او جلسه على بحر او او نزهه او او ما شابه ذلك ثم عاد الى اهله وقد وقع في تدخين الحشيش المخدر المروانه او تدخين احيانا او او تعاطي الهروين أو نحو ذلك ذلك حتى الأب او الأم ينبغي أن ينظر ابني ان طالع مع من من الذي معكم اتصلوا بي كيف وضعك ها وصلتم او ما وصلتم حتى الانسان يتاكد ايضا من هالامور لا لا يفسد عليه امره في أمر مهم شرط إليه وهو مسألة الصيد النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الذي اخرجه الحاكم وصححه الالباني يقول إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امراه فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها جاء كذا وقال لها انا بتزوجك قالت طيب كم المهر قال مثلا انا اعطيك مثلا 10000 مقدم مثلا و5000 مؤخر مثلا ثم لما تزوجها استمتع بها ثم طلقها وذهب حتى دون أن يوفي لها مهرها الذي اعطاه اياها هذا من أعظم الذنوب عند الله قال ورجل استعمل رجلا فذهب باجرته يعني لم يعطه اجرته طيب الثالث الذي له علاقه بموضوعنا اليوم قال واخر يقتل دابة عبثا تقتل الدابه عبثا هكذا يعني يمر ما وجد نمله تمشي كذا حط رجله عليها ومشى مشى قليلا وجد له اشياء فاحيانا نصيد هكذا لاجل العبث را له طيرا ولا ارنب ولا غيره ولا يحتاج اليه اصلا ما ناكل هذا النوع من الطيور لا ناكل الارانب وهي تحتاج الى صلق وذبح ونحن معنا اشياء جاهزه مثلا فلا يجوز له ان يقتل دابه عبثا الله سبحانه وتعالى يقول وام شيئا الا سبح بحمده ولكن لا تفقه هنا تسبيحه فلماذا تقطع تسبيحه هذه لا يجوز للانسان ان يعبث مثل هذا كذلك هناك دواب ممنوع من قتلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربع من الدواب لا يقتلنا النحله النحلة معروفة والنمله ولذلك بعض الناس الذي يعبث بالنحل ويقتله من غير ما يكون ضرر عليه خاصه اليوم مع المبيدات الحشرية هذه لا يجوز الا اذا كان هناك ضر يلحق قال النحلة والنملث <تصفيق> والهدهد والصرد الصرد هو عصفور صغير يعني يقولون ان الذي يقتله لا يستفيد من قتله يعني ليس مثل مثلا انسان صاد له مثلا بطه ولا ديك ولا شيء يعني تجد في لحم يعني هذا عصفور صغير حتى لو تريد انك يعني تجد شيء من اللحم ما تاكد انك تجد شيء فلماذا تقتله هذا كله يا جماعه يبين العبث بعض الشباب احيانا يخرج ويكون معهم مثلا بعض الات الصيد فيريدون ان يتدربوا على الصيد او على الرمايه مثلا ثم يجعلون لهم شيئا حيا يتدربون عليه ياخذون مثلا حمامه ويربطون مثلا قدميها بمثقل باحجار فتصبح الحمامه تطوف يمينا ويسارا او ربما طارت يسرا ووقعت ما تستطيع ان تطير طيرا تاما وهم يتعلمون الرمي عليها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل شيء فيه روح غرضا غرضا يعني تجعله شيئا تتعلم الصيد عليه حتى لو اكل بعدها حتى لو اكلتها بعدها لا يجوز انك تعذبها شوف يا اخي هذا الدين ما ترك شيء سبحان الله إلا إلا إلا <تصفيق> كذلك الشباب الذين خرجوا مثلا ارادوا ان يذبحوا شاته مثلا او او او ما شابه ذلك لاجل اكله يجب عليهم يلتزم بالاداب الشرعيه في الذبح يا هذا الدين عجيب ترى بقيه الاديان لا تجد فيها هذه التفصيلات الدقيقه جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته نهى أن تذبح الشات وأختها تنظر إليها شوف كيف ضبط هالمسائل نهى انك تحد الشات تحدس السكين والشاة تنظر اليك او أن واضع رجلك عليها تمسكها وأن وانت تذبح تحد السكين كل هذا من المحرمات في الاحترام لهذه الشات وهذه مع الاسف ربما بعض الشباب احيانا لا يلتزم بها عندما يريد ان يذبح الشاته ونحو ذلك ايوه احب الكرام زيارتي للشباب في البر لا يزال فيها بقيه تعالوا نعود اليهم ما الله الله يبارك هذه شيخ الهجن الاصايل اي هذه عددنا كم بالبرازيل عددها, عددها طال عمرك 60 اي وعند الخلفات 13 في شبك ثاني وهذي يا شيخ الهجن من اصول عمانيه تسمى اصايل استخدمونها الاولين في التنقل وفي ال... فيها تحمل نعم والحين رير الله نستخدمها في السباقات تتبحم هي من صحم تدرب تدرب هي سباق نعم في مضامير في الجاديريه وفي تبوك وفي ضايف الحلمس لوحه من هاي عبد العزيز دسم. عليها وسلم <تصفيق> نعم هذا وسم الحنه هذا, هذا الـ وسم الـ هذا وسم الحنه هذا تحطونه على كل كل على سي او 25 اي نعم طبعا وفي شاهد هذا الشاهد نحط شاهد هذا هذا هذا اللي من اه من اخوان احمد نعم لكن الوسم واحد الوسم واحد على العائله كلها كنت لهم في جوهم ضاع بصمتها اذكر يا شباب من المواقف اللي في البر كنا طالعين لما جينا نمشي العشاء تقريبا او بعد العشاء بشوي كان ذكريه ما معي سياره وكنا جايين الاستاذ ومعنا بعض زملانا لهم سياره الاستاذ عيت تشتغل فجينا وقربنا السياره الثانيه منها ووقف الرجال بين السيارتين وشبك الاشتراكي ويركب واحد منه وحنا صغار ذيك الايام فقالوا له تشغل وهذا كان الاستاذ معه كرسي ده تعرفون المتطوعه يقدرون يعني يعني المهم الرجال شغل وهي على المعشقه على الاول المهم اول ما شغلوا تنجز السيارة وتصفق ضربت رجلين الاستاذ اللي واقف ضرب الصدامين في بعض وطاح الرجال ورفيقنا ذاك فرحان من الكبوت مفتوح بايقون اشتغل يا استاذ اشتغلك واخذ جلطه يا احنا لا الله وقام يعني فاحيانا بعض هالمواقف تصير عجيبه في كل عراقي الحياة بصمات خير للوبا ما تخير للوبا كن بينهم كن مثلهم في جوهم انا لو طلعت للبر وفعلا سمعت اصوات مثل كذا طبعا الجنه ما خرجت الجن والانسه الى اخره يعني وش وش أول تصرف لو فعلا فيه جن طبعا هو الجن عموما تعرضهم قليل للانسان يعني حتى ايضا تعودوا من ابليس من المشكله جان لكن وش اول تصرف فعلا رجل. تحط رجلك تحت تنحش ما اعمل نفسك <تصفيق> الجن يا رجاله اسرع منك انا كذا على بكلمات الله التامات من طبعا اول شيء تفعله إذا تعرضت الجن انك تؤذن أذن. اتاذن حتى لو مو في وقت الاذان على طول قال الله اكبر الله اكبر الله سبحان الله اي شيء يتعرض لك اذهب مباشره بعدين طبعا الواحد اذا حس بالاضطراب وخوف وكذا يقرا المعوذات يقرا ايه الكرسي يقرأ هذه لا الجنه يثبتونه معه الله يجزاكم خير <تصفيق> عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك طبعا ايوه احبه يعني البر احيان يقع فيه من المواقف اشياء يعني غريبه انا اذكر من من اعجب ما وقع لنا مرة كنا طالعين للبر وكان معنا احد الاخوه نظره ضعيف يعني رؤية ضعيفه فكنا لا نكلفه باي عمل ويجلس على الـ الـ اذا وصلنا فمره وصلنا وفرش الفراش وجلس وجبنا الشاي والقهوه حطيناها عنده هو اكبر مني سنا يعني فبدانا نشتغل هذا يذبح الذبيحه وهذا يجيب الجمعه الحطاب وهذا فقال يا جماعه ابغى اشتغل يا كلنا يا فران انت يعني نظرك ضعيف وخاف تخرب شيء خليك على قال لا لا اعطوني اي شيء اشتغل المهم نحن انشغلنا وكنا اخذنا الذبيحة وضعناها في القدر اللحم قطعناه حطيناه في القدر ولسه ما حطينا عليه الماء نجمع حطب حتى ناتي ونشعل النار صاحبنا من الحماس ذهب للسياره معنا نسميه جركل بالعاميه ما ادري ايش اسمه هذا اللي يحط فيه الجيك الجالون اللي يضعون فيه الماء فاحنا معنا ماء ومعنا غاز زين غاز هذا الكيروسين عشان الماطور الكهرب الذي معنا فجاء الاخ ولخبط واخذ الغاز لسه ما بعد اشعلنا النار ستر الله ليتنا اشعلنا الرجال نفتك من جرى الرجال للقدر وفك الغاز وصب الغاز على اللحم يبغى يساعدنا الله رجعنا احنا بالحطب يا فلان رجم الريح ايش سويت قال والله انا صبيت الماء اساعدكم صبيت على اللحم يا ابن الناس تخربت علينا فاحيانا سبحان الله تلقى مثل هالامور لكن يعني تبقى تبقى ذكريات الانسان ايها الاخوه بقي معنا بعض الاهداف حقيقه وبعض السنن وايضا بعض البصمات التي ارسلتموها الينا نخرج فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله كانت يعني هي تنظيف المساجد المساجد على الطريق الصحراوي ممكن يكون ما في مؤذن ما في امام او ما في اثاث أو او ممكن تستخدام المسجد يعني يكون شوائب واشياء تضر من الانسان عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك <متصفيق> <آه>. <صحيح> <متازين> كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتتبع نيران اهله فيطفئها قبل ان ينام لذلك بعض الشباب احيانا ربما أو بعض الناس ربما يخرج احيانا للبر أو البحر أو كذا أو في نزهه ويكون معهم نار مشتعله إما مثلا يتدفؤوا عليها أو ربما يعني شواوا عليها شواء معين ثم ينامون ويبقونها مشتعله سواء كانت نار مشتعله او كانت حطبا لا يزال احيانا جمر لا يجوز له أن يبقى على مثل هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند النوم أن تطفئ النيران واخبر عليه عليه السلام قال فإن الفويسقه يعني الفاره تأتي فتحرق على أهل البيت بيتها ربما قربت حطبا قربت عودا واحرقت عليهم البيت كذلك أن انيوك السقاء يعني مثلا نحن معنا ما نشرب منه السنة أن يغطى لا بيت الليل الا وهو مغطى فان يعني ربما ينزل وباء في داخله هذه من الاداب الشرعيه ايضا التي يتأدب الانسان بها اذا خرج الإنسان مع مجموعة لا باس يا اخي يحضر معه اشياء تسلونه بها كتب من غير ما تقول يا فلان خذ اقرا ضع الكتب بعناوين حلوه احضر معك مثلا بعض الجرائد التي فيها اشياء نافعه بعض المجلات التي فيها اشياء نافعه بحيث انهم يا اخي يشعرون انهم استفادوا من اوقاتهم عندما يجلسون معه كذلك عندما يخرج مع زوجته وابنائه يحرص على ان يكون الوقت لهم يكون الوقت لهم وانا لا انسى احيانا أطلع احيانا مع العيال ثم يرتفع ضغطهم لأني اعطي واحد منهم يسوق اعطي ولدي الكبير يسوق وانا على الايباد ارد على الناس اجاهم ومد... فيمضي عليك احيانا ساعه ولم تنطق بكلمة طيب انت طلعتنا يا ابوي حتى تتحدث معنا وتسول ليش انت مشغول عننا فالانسان ايضا يعطيهم حقهم لما لما يخرج معهم الالتزام باداب قضاء الحاجة اول شيء إذا اراد ان يقضي حاجته الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ولكن يكون يمينا او يسارا كذلك لا يجوز له ان يبول في ثقب او في جحر او في شق من الأرض لا يجوز له ذلك لا يجوز له انكشف عورته عند الاخرين عندما يريد ان يقضي حاجه اذا اراد ان يذهب الى مكان ليقضي حاجته يستتر وقبل ان يكشف العوره يقول الذكر اعوذ بالله من الخبث والخبائث كل هذه اداب يا اخي ينبغي الانسان ان يتعلمها عندما يخرج للبر حياك الله يا احمد الله فيك الفيسبوك يبدو عندك مم. ما شاء الله شيء كبير من اول حلقه وان شكل يعني تجد وقت طبعا في شخص هنا اسمه محمد محمود يقول من فوائد الرحلات البرية انها تبعدك عن ضجيج المدينة وتتفكر وتتامل الصحراء والسماء وتشوف حجمك معاها بتلاقي نفسك وتجد نفسك صغيرا معها وراح حجمك وايضا من فوائدها, فوائدها الترابط الاجتماعي بينك وبين اصحابك واسرتك ايضا وبرضه الرحلات البريه تذكرت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم في هنا ايضا مشاركه من اخ سامر سامر السامري اقتراحي في الرحلات في أي رحلة جميلة يكون هناك قائد للرحله ومخطط لها مثل الاب او الأكبر الاكبر واذا كانت رحله اصدقاء رحله اصدقاء لا موجود صديق بينهم له تأثير جميل. على الجميع وهو جميل. الذي يقطعي خطط طبعا جميل. النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم يعني الأمارة في السفر ولنزهه نوع من السفر في الغالب امر واجب فعلا يعني احنا بنطلع لابدني يقال والله ترى المسؤول يا جماعه فلان والمسؤول عن الأمور المالية فلان يكون في ترتيب ويلتزم الإنسان بكلامهم ما نقول والله انت خلاص انت المسؤول انت الامير سامي يقول طيب ننصب خيامنا هنا في يجلس اثنين يعملوا له مشكله طيب. لا الاصل أن يلتزم بما يقول اذا كان رجل يعني عنده شيء من هذا طيب انا ودي اروح للشباب وارجع لك بس أي. شوي زياد بقي عندك شيء ولا ختمتها بالشهر والله عندي بس بعض المواقف حقيقه ان دكتور اللي اتذكرها في البر حقيقه ما تنسى في قضية سبحان الله يعني قوه اليقين في ذكر الاذكار والاشياء عند نزول البر أذكر أحد مشايخنا في مكه يعني كنا في احد المخيمات قديما ف يعني لدغ بعقرب اي يعني اتته لدغه وهو وهو ذكر دعاء نزول المنزل اي اعوذ بكلمات الله التامات من شر على الشاب ان يذهب به الى المستشفى فامتنع قال انا عندي يقين تام اني ذكرت الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ينصب شيء حتى وبفضل الله عز لم ينصب شيء فعلا كما يعني كما يعني الا ان توفى الله عز وجل بمرض السكر صلى الله عليه وسلم ايضا اذكر حقيقه من الطلعات التربويه الجمينه التي والله كانت والله بس في تعليق صغير عليها. زياد أسلم. أسلم. لا يمنع الانسان من ان يعني يقول السبب. الذكر وان يفعل السبب ان يفعل صحيح. الطب أيضا صحيح. لذلك حتى كثير من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من قال حين يصحى حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء هو العليم من قال حين يصحى ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها صحيح. ومع ذلك لما مرض جاءه الطبيب فيعني يعني فعل الشيخ زال خير مبارك ويدل على يعني لكن كذلك قد لا يسلم به تماما أن الانسان اذا أصابه شيء من هذا يذهب الى طبيب مع قوله لهذا الذكر صحيح ايضا يعني. في من المواقف اللي لا تنسى حقيقه في بعض الشباب حقيقه ما شاء الله تبارك الله يوفق الله عز وجل اللي الخير في كشته من بدايتها الى نهايتها فانا أعرف جروب شباب يعني عزم العزم ان يذهبون من من خط من بدايه خط مكه الى المدينه وعودة من المدينة الى مكه ما يمرون بمسجد الا ينظفونه عزك الله دوره المياه يكنسون المسجد <تصفيق> انا اشوف احيانا بعض هذه لها اثر على النفس هيئته جميل جدا مع انهم طالعين وسعن صدورهم ولكن اخونا عبد العزيز. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ مرحبا يا عبد العزيز أهلا بك وباهلنا واحبابنا في العراق اخ انا من العراق من الموصل يا شيخ يا مرحبا بك اهلا وسهلا يا عبد العزيز. كيف أنتم والله ان نحبكم واحنا متابعين برنامج الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب العالمين كيف أهلنا واحبابنا وفي العراق نحن والله نحبكم وندعو لكم واسال الله ان ييسر زياره لكم باذن الله حياكم الله يا شفون احنا نترقب بي الله رب يحفظكم الله يحفظكم واسال الله ان يجمع شملكم ويامنن دياركم ويصب عليكم الخير صبا صبا يا رب العالمين اذك الخير يا شيخ والله موضوع الحلقه موضوع جيد جدا وما شاء الله موضوع شيق صراحه الله يحفظك الله يحفظك يا رب بارك الله فيك يا عبد العزيز الله يكرمك يا رب الله يجزيك خير انا عندي بس بعض الأشياء السريعه ودي ودي اذكرها حقيقة من أهم الأشياء عدم اذاء الجيران احيانا الإنسان يكونون في في مجموعات في البر او في البحر فيسببون اذى للاخرين أما برفع صوت معازف اصلا وجود المعازف لا يجوز بس فضلا عن أن يرفع الصوت به احيانا يتعرض البنات بنات الاخرين احيانا لا يهتم الاب بحجاب بناتي الناس طلعوا يا البر أو او للبحر ليغيروا جو لا يجوز يا اخي ان يفتنوا بالنظر إلى نساء فرضا سافرات أو او الى نساء لا يتحجبن او الى رجال ربما يكشفون عوراتهم أو ربما هيا يتلفظ بالالفاظ لا تجوز لا تؤذي الناس بذلك يعني من حق الجار أن تحترم جواره وان تعلم انك لست وحدك يا اخي بالبر وهذا البر ليس ارضا أن, أن تملكها هذا فيه شركاء لك معه فلا بد ان يلتزم الانسان بذلك كذلك مثل ما ذكر زياد مساعده الاخرين احيانا يعني افرض عندكم شواء واللي جنبكم جالسين هكذا ليس معهم شيء ما يمنع يا اخي ضع في صحن وارسل اليهم خلم ان يذوقوا شيئا من ذلك مثل ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبعث الى جيرانه شيئا من الطعام وان كان هذا خاص بالبيوتراكن كذلك من كان جاوره حتى ولو جاوره يعني قليله يبدو أن عندك شيء سريع يا حسان حتى لان عندنا مشاركه في صلاتنا الله يكرمك فقط تعليق في نصف دقيقة كذا سريع سريع تعليق سريع على الاخ زياد بالنسبه لموضوع لسعه العقرب احيانا بنلعب بعض الاسعافات الاوليه التي تصير ان نجلب شفره معقمه ونصنع زائد على مكانه ويلعق هذا يمص من قبل الوالد مثلا لسعه العقرب تصنع بشفرة آه. على شكل زائد مكان لسعه العقرب ويمصه صفحة. بفمه ويمصه بفمه وعلى شرط أن تكون فمه سليم خالي من الخدوش ما لكم في جروح ان كان لابد مثلا اجلب مصاصه مصاصه قلم اه قلم نظيفه يعني يمسح عليها الكحول ويضعها على مكان الجرح ويمصها <تصفيق> ها ال الطويلة الطويله شاء الله عادي شاء الله ما نقصرنا عقرب ان شاء الله امين, آمين <تصفيق> الله. <تصفيق> ايوه يصل إلينا عدد من المشاركات من بصمات حقيقه لاخوه واخوات الكرام وانا نفرح والله بها ونشعر ان يعني ان اخواتنا معنا هذه مشاركه قصيره نخرج لها ونعد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم عبد مجد النجار طالب مبتع في أمريكا طالب دراسات عليا اه اولا حابب اشكركم على البرنامج اللي له صدى كبير عند الشباب وبصراحه عندي بس اقتراح بسيط ان شاء الله انه نال على جائعابكم بس حابب فكرة فكره الانفتاح الفكري الواعي لانه بصراحه في كثير من شبابنا في مجتمعنا بدا يمارس الانفتاح الفكري اللاواعي اللي هو انه تقليد المجتمعات الغربية بطريقه لا واعيه يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك طبعا الموضوع مهم جدا وانا اشكر اخي عز الله خير وهو من اهم المواضيع التي باذن الله تعالى على الله ان يسر طرحها وفعلا احيانا اذا كان الانسان انفتح فكريا على عده افكار دون ان يكون عنده اصول يعتمد عليها هذا ربما يتأثر باشياء وهو ليس عنده ما يعني يحميه من الوقوع فيها أحمد انا اسمع اللي عندك عشان بس, بس طبعا رخته تقول الحياة كلها رحلات لذا يجب ان نضع بصمتنا في الرحلات كدعوه للاشخاص وتعريفهم بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخيرات ومساعده الناس في شت الأمور أحسن. في هنا مشاركه اخرى اعتقد ايناس اعتقد, أعتقد نجاح اي نزهه خارجيه هي التوافق والاتفاق بين المتنزهين مع بعضهم البعض على مكان وطريقة النزهه والحرص المتبادل على تأدية العبادات والصلوات احسنت في اوقاتها وبالتالي في الصحبة الصالحه الصحبة وكذلك يا اخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه لي لينوا بايدي اخوانكم يعني بعض الناس احيانا يخرج معك ويكون تقول طيب نتغدى كذا يقول لا يا كذا ولا انا ما ابغى غداء طيب يا اخي ننزل هنا قال لا يا نصلي هناك ولا ما في يا اخي احنا ما طالعنا حتى نعمل مشاكل ويقول الشافعي رحمه الله يقول ليس من المروءه الرزانة في البستان واحد طالع بستان يبغى يوسع صدره وجارسه يقول والله بكون رزين لن اضحك ولن أمزح ولن أقبل أحد يمزح معي يا اخي احنا طالعين ننبسط يا اخي خلنا طالعين نفللها مثل ما يقولون فكذلك الإنسان ينبغي وجامله اصحابه واذا كان الانسان ثقيلا عليهم لن يخرج معه بعدهم ابدا احنا طلعنا نغير جو لا نرضى انك تخرب علينا جلستنا ايوه احب هذا ايضا بصمه لعدد من الـ الـ الـ الاخوه جزاهم الله خير انا اعتبرهم مباركين في, في عملهم ويعني وهم ايضا زاه الله خير من الجنود المجهولين صح التعبير نخرج نرى بصمتهم ونعود الان <تصفيق> المبادره هي تنظيف المساجد المساجد على الطريق الصحراوي ممكن يكون ما في مؤذن ما في امام او ما في اهتمام بالمسجد أو من كثره استخدام المسجد يعني بكون شوائب واشياء تضر بالانسان في كل اوراق الحياة بصمات خير للوبا في كل اوراق الحياة بصمات خير للوبا كن بينهم بنث لهم في جوهم ضاع بصمتها من دم اليوم كانت حمله الخبز اهل الخير ساهموا فيه من خلالها بالتبرع بالخبز او بالتبرع بالنقود جمعناها فعليا وشرينا فيه خبز وزعناه على العائلات المسطوره كل اوراق الحياه قمنا باعمال كثيره كان من ضمنها معرض الحجاب الاول اللي قمنا فيه وكان من خلاله اتحجبو خمس فتيات على نفقه الشركه المتبرعه طبعا <تصفيق> كن بينهم كن مثلهم في جوهم كنا بزياره لدار المسنين واطلع على اوضاع المسنين هناك تركنا بصمه وذلك اليوم داخل قلوبهم كانه اب عم يفتق ابنه من سنوات يعني في أحد الاشخاص عندنا التقينا فيه قال انتم ابنائي انتم ابنائي وينما اضل اسرا لي راض من يرى بالله علينا كان مشروعا قدام اللي تبرع فيه عدد كبير من الطلاب والتي قاربت ال250 وحده والتي هي مفقوده لدى البعض بصمات خير الابا في كل اوراق الحياه بصمات خير بدا الشباب المشاركه بالعمل التطوع سواء كان صغير او كبير العمل التطوع لا يقتصر على شب او طفل العمل التطوع للكل الهدف خدمه المجتمع خدمه الناس عجبا يقول ذا مالك والكل يقصد رفعتك ضع باصمة ضاع بصمتك والله السلام عليكم انا اشكر حقيقه الاخوه الذين يعني ارسلوا الينا هذه المشاركات خاصة الذين يعتنون بالمساجد انا اقول يا جماعه الانسان حتى لو خرج مع زوجته وابنائه إلى بعض المساجد التي خاصه على الطرق السريعه التي لا يعتنى بها ونظفاها واحتسب الأجر او ربما جاء بعمال قال لكم مثلا كذا من المال تعالوا نظفوا هالمسجد انتهيتوا نظفوا المسجد الثاني انتهيتوا وكذا يعني هذا بلا شك انه من عمارة المساجد التي اجر عليها الإنسان بقي معي نصف دقيقه بعطيك ربع دقيقة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أه. هناك بعض المعسكرات التي لا تكون شرطا مع العرب ربما تكون مع غير المسلمين م. فيجب هنا على المسلم بالفعل أن يكون قدوه صالحه لانه سيؤخذ بقوله وبفعله المسلم ويجب ان يتعلم مع... اللغه م... الانجليزيه نعم هذا كان مع مجموعة غير مسلمين و... نصف لك ربع دقيقه دقيقه الخروج البر فيه قيمة جميلة لو طبقت على الجميع لا يعني ازداد رصيد الانسان عند الله عز وجل شيء كذي السرور تخلصوا <السرع الأخرين> على ال... على, ال... على, ال... على الاخري سواء الاسره سواء بس لا ليس كذلك <مليكي> إنما تخلص سرور في في التفسيح انا مثلا النساء والابناء ما اذا ما حد يخرجوا ما يخرجهم احسن تخرجهم مثلا تخرج السرور عليهم تخليهم مبسوطين في البر مثلا انت بهذا الشيء يعني تقربت الى الله عز وجل بهذا العمل خلصت اربع احمد تبارك بعد دقيقه ولا تعطيني <مليكيكا> هنا جميله الاخت هدى تقول لا شك أن السفر واسيما الرحلات البريه تزيد الإنسان حياه على حياته الله ويكفر هي. انها تتيح لنا الفرصه للتامل في بديع الله الله يحفظك ويستر عليك ويبارك فيك. فيك ايوه احب الكرام الوقت معكم يمضي سريعا بقي عشر ثواني فاسر الله أن يحفظكم يجزيكم خير الجزاء ويشكر لكم حلقتنا اليوم حاولنا ان تكون متنوعه قدر المستطاع وسلط الله علي ولكم التوفيق القاكم باذن الله تعالى الجمعه القادمه وانتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه في كل اوراق الحياه بصمات خير للوبا في كل اوراق الحياه بصمات خير للوبا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك, ضع بصمتك. كن اينما حلت خطاك اسرا لناظر من يراك كن اينما ران لي راضما يقول ذام والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك, <ضع بصمتك>